ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتوا به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى ببعض فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب كَانَ ذَلِكَ فِي وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِن كَوْمِ النُّوحِ وَمِن كَوْمِ النُّوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بَنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِنَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 وإذ زاوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض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 يُريدون إلَّا فرَّاراً وَلَوْ دُخِلتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَأَتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلِّونَ الْأَدَبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُلْ لَيَفْعَلُكُمُ الْفِرَارُ إِنَّ فَرَارَكُم مِنَ الْمَوْتِ أَوَالْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَاذَا الَّذِي رَسَمُكُم مِنَ اللَّهِ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 ولا يأتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور أعينهم كالذي يوشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد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 العرب يسألون عن أبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أصوات حسنة لمن كان يرضي الله, الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أَرْضَهُمْ وديارهم وَأَمْوَالَهُمْ وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أَيُّهَا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّلَ مُحْسِنَاتٍ مِّن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 نفره واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, زوجناكها لكي, لا يكون على حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا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 وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ, الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهم من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أهلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجَىٰ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْتى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أدنى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ مَا تَعْرِفُوهُ فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جناب بهن ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون, والمرجفون في المدينه لنغرينك فِي بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا سُنَّةَ الله فِي الذين خَلَوْا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يَسْأَلُكَ الناس عن السَّاعَةِ قل إِنَّمَا علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا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 فَبَغَوَاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا